قِيلَ قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم ورؤوسهم ورأيتهم, ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إِنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خسائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرَاضٍ إلى المدينة لا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أنواركم ولا أولاكم ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فأولئك هُمُ الْخَاسِرُونَ وأن وينفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخبرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم فأصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون